بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد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 ما كل كفال معتدم.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 وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم قَوْمُنَا أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو في الْبِلَادِ هَلْ من محيص إن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو السَّمْعَ السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات وَمَا وما بينهما في ستة أَيَّامٍ وَمَا وما مسنا من لغوب